121. بينهم اللعمة الله على الظالمين 122. الذين يطدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بثيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقا أنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسمائهم، قالوا ما أغن عنكم جمعكم، قالوا ما 119. وما كنتم تستكبرون 110. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة 111. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون النار اصحاب الجنه ان افيد علينا من الماء أَوْ مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين